أدام للإسلام دارسين طبعا عليكم نشاهدين أدام للإسلام دارسين وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ wa la adru ka ma yumtidin thumma anara ka تملك نفس لنفس مايكا والأمر يومئذ لله فيه انبقي غطل قول مايك وما هدرات kama yawmul deen dommama adder kama yawmul deen yawm la kamliku naf sunninaf sim mai kam wan am naru yawma idin lillah wan am naru idin lillah inna mu'akbaru billah صدق الله العظيم صدق الله العظيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب ودفاضع <تصفيق> امددت <تصفيق> قناهم اجمعين ان كانوا قوما سوء وسجلوا سجلوا الضفاضع في غرفه ام وَمَا مَغْرِبُ الْمَشْرِقِ وإن بي بي هو مضرني اذيا خذان رو معي اقرأ اسمع اسمع بي بي جعلنا كلاً آتينا حكماً وعلماً وصخرنا مع غيث الأحاديث يروون وكنا فاعلين الله الله صخرنا مع غيث الأحاديث يروون وكنا فاعلي فاجعلناها أحسن روم وكل مِ فعلي وَبعَة سَنمَ تَدكُم تُ لمكُم فَل أَتُم صدق الله العظيم <تصفيق> ستنحيز براباق ما كملاتش تنكملوها في وقت آخر إذن إلى غتا فينك غتا فينك فينك وغتا وغتا <تصفيق> قال لك محمد قال لك <تصفيق> نعم أبشيري لقد ذكرك قرآن أباقاسين <تصفيق> قال لك إن هو